Ja, in de in Aan de raam en raad. Worden we in وغسيلا حوباتي أي راب راح إناني قد آتيت تائبا وماضيت إنني قد آتيت تائبا ومضيت فحملت الهدى صديقا في المدى انت رب الرحيم يا اله الورى تهت فوق الثرى تغير عزتا اعطيني نصرة أنت رب رحيم دمعة سقطتها توبة قلتها دمعة سقطتها toha tajidun lil shifa anta rahim nataqata shifa anta en dezelfde